طيب ما قصة هذان الملكان ولماذا أنزل عليهما السحر وما أمرهما أقول قد جاءت الآثار عن السلف الكرام رحمهم الله تعالى تبين قصة هذان الملكان وسوف أقتصر في قراءة بعض ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم نعم فأقول بارك الله فيكم قد أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره وابن أبي حاتم لما صنف التفسير صنفه لماذا؟ صنفه بناء على طلب سائل وكثير من أهل العلم إنما يكون دافعهم والسبب الذي جعلهم ينشطون للتأليف سؤال سائل فيرى ان الحاجة قد اقتضت أن يصنف لوجه الله تعالى هذا الكتاب فالسائل الذي سال ابن أبي حاتم رحمهم الله تعالى سأله ماذا؟ أن يجمع له تفسيرا فيه الصح الأسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير وعن أصحابه رضي الله الله عنهم فقد ذكر ابن أبي حاتم وبعض الناس يجعل ما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره مع إقراره أو دون استنكاره يجعله ماذا مما صحها فيقول أخرجه ابن أبي حاتم وهذا تصحيح له يعني كأن كأنك تقول أخرجه البخاري ما أخرجه البخاري في صحيحه مسندا فهو تصحيح منه لا ومن هؤلاء محمد بن إبراهيم المفتي السابق للمملكة نعم والمقصود المقصود هذا الأثر قد أخرجه ابن حاتم وقد صحاه الحاكم في مستدركه وإسناده جيد أخرج ابن حاتم بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد قدمت ابن عباس رضي الله عنهما قد جاءت عنه عدة أسانيد بهذه القصة لكن أنا اخترت هذا الإسناد لأن هذا السياق من أكمل, الـ الـ من أكمل الروايات التي جاءت في ذكر القصة قال ابن عباس رضي الله عنهما لما وقع الناس من بعد آدم عليه السلام فيما وقعوا فيه من المعاصي والكفر بالله تعالى قالت الملائكة في السماء أيهم وهم ينظرون إلى صنيع بني آدم وإلى ارتكابهم للمعاصي المعاصي والمحرمات قالت الملائكة يا رب هذا العالم إنما خلقتهم لعبادتك وطاعتك قد وقعوا فيما وقعوا فيه وركبوا الكفر وقتل النفس وأكل المارى حرام والزنا والسرقة وشرب الخمر فجعلوا يعدون عليهم ولا يعذرونهم أي كيف ينتهيكون حرمه الرب القهار سبحانه وتعالى الذي أخذ عليهم الميثاق وهم في ظهر أبيهم آدم والذي أمرهم وأنزل عليهم الكتب بأن يعبدوه وحده سبحانه وتعالى كيف يشركون به معه غيره سبحانه وتعالى فاستعظموا هذا الأمر عليهم السلام ولم يعذروهم فقيل لهم إنهم في غيب فلم يعذروهم فقيل لهم اختاروا من أفضلكم ملكين امرهما وأنهاهما قال الله عز وجل اختاروا من بينكم رجلين ترونهم أنهما من أفضل الملائكة أفضل الملائكة على الإطلاق قولا واحدا هو جبريل عليه السلام لكنهم الأمر الموجه لهم كان أن يختار من من أفضلهم رجلان فاختاروا من؟ اختاروا هاروت وماروت يقول ابن عباس رضي الله عنهما فاهبطا إلى الأرض وجعل لهما شهوات بني آدم والملائكة كما جاء في الاثر عن عباس سمت سمد فالملائكة عليهم السلام في الأصل لا يأكلون ولا يشربون ولا يشتهون لا شهوة لهم لا, شهوة لا شهوة لهم نعم فهذان الملكان جعلت فيهما الشهوة ونعم وأمرهم الله أن يعبداه ولا يشرك به شيئا ونهي عن قتل النفس الحرام وأكل المال للحرام وعن الزنا والسرق وشرب الخمر قال ابن عباس رضي الله عنهما فلبثا في الأرض زمانا يحكمان بين الناس بالحق ملا كانوا انزلا من السماء فكانوا, يحكموا... فكانوا يحكمان بال... الحق فلبثا زمانا على على هذا نعم قال ابن عباس رضي الله عنهما وذلك في زمان إدريس عليه السلام وفي ذلك الزمان امرأة حسناء في النساء كحسن الزهرة في سائر الكواكب وإنهما أتيا عليها فخضعا لها في القول وأراداها على نفسها ركبت فيهم الشهر, الشهر. فأرادا هذه المرأة وأراداها على نفسها فأبت إلا أن يكون على أمرها وعلى دينها ذكر في بعض الروايات أنها كانت مجوسية فسألها عن دينها فأخرجت لهم صنما فقالت هذا أعبداه فقال لا حادت لنا في عبادة هذا فذهب فغبر عنها ما شاء الله ثم أتيا عليها راوداها مرة, مرة أخرى بعد أن ركبت فيهم الشهوه ففعلت مثل ذلك فذهب يعني أيضا أخرجت لهم الصنم فذهب ثم أتيا عليها فأراداها على نفسها فلما رأت أنهما قد أبيا أن يعبد الصنم قالت لهما وهكذا الشيطان الشيطان قد لا يأتي للموحد ابتداءا يقول له ماذا اشرك بالله سبحانه وتعالى أدعو غير الله أزد للصنم لا لا الشيطان خبيث يعلم هذا إيمانه قوي هذا توحيده شديد فيأتي له من مداخل الشيطان ومداخل الشيطان كثيرة في هذه الأيام من مداخله من مداخله في تهوين الشرك يقول له فلان له مصنفات أنت تستفيد منها أنت تنقل منها هذا إمام لا بد أن تحترمه وفلان هذا مشرك فيأتي ويرقق قلبه لماذا؟ حتى يهون مسألة الكفر بالطاغوت فيستهين عندها الأمر نعم فلان عالم له مصنفات كثيرة خرابيش كثيرة وله معلومات عندها معلومات عديدة كيف أكثرة كيف ها لي أبدعه؟ لا لا كيف أبدع لا لا ليس من المصلحة ها هو جليل اشتهد أراد الحق وهكذا وهكذا حتى يهون أمر التوحيد في قلوب في قلوب العالمين وهؤلاء الناس قد احتال عليهم الشيطان المرجى وأمثالهم ففتحوا الباب ب للكفر بالله سبحانه وتعالى اليوم بعض الناس يقولون نحن أشعر فيأتي بعض هؤلاء المتمسلفين ويقولون لهذا وامثاله أنتم مبتدعون. يقول لماذا؟ أنتم تقولون عن فلان وفلان انهما من أئمة السنة وفلان وفلان يؤولان الصفات ويقولان بالتبرك ويقولان بمسائل القبورية لماذا انا أصبح مبتدعا صوفيا قال لا لا لا لا هذا كتبه ربيع قال لا لا لا لا, لا. شارح مسلم البخاري حالة خاصة لوحدهما اما أما أنت لا نحن نفعل فيك ونفعل ونفعل. هذا معنى كلامه يعني. أما أنت هذا الكلام قد كتبه علي هذا عبد عزز قاري في المملكة كتب هذا الكلام فقامت عليه الدنيا قال لي ماذا تقومون عليه؟ انا لم انقل إلا من كتب اناسهم اا ما عندكم فلماذا تنكرون فلماذا تنكرون علي فهؤلاء يعني المرجئة مثلهم مثل اليهود إذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الفقير الضعيف اقاموا أقاموا عليه عليه الحد نعم فقال ابن عباس رضي الله رضي الله عنهما فلما رأت أنهما قد ابيا أن يعبد الصنم قالت لهما اختار أحد الخلال الثلاثة إما أن تعبد هذا الصنم وإما أن تقتل هذه النفس وإما أن تشرب هذا الخمر والخمر رأى الخبائث كما ذكر في الحديث فإن الرجل إذا شرب الخمر سكر وانتهك ما ينتهك من الأمور المحرمة إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله أمره فقال كل هذا لا ينبغي وأهون هذا شرب الخمر قال أهون هذا شرب الخمر فشرب الخمر فأخذت فيهما فوقعا على المرأة فوقع المرأة فخشيا أن يخبر الإنسان عنهما فنعم فلما ذهب عنهما السكر وعلم ما وقع فيه من الخطيعة أراد أن يصعد إلى السماء فلم يستطيع أنا أختصر رواية طويلة نعم, خلال طفل؟, نعم. خلال طفل لا لا ما في طفل ما ما وعرفوا أنه, أنه من كان في غيب فهو أقل خشية فجعلوا بعد ذلك يعني الملائكة يستغفرون لمن في الأرض فنزل في ذلك قول الله تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض فقيل لهما أي لهاروت وماروت اختاروا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة فقال أما عذاب الدنيا فإنه ينقطع ويذهب وأما عذاب الآخرة فلنقطع له فاختار عذاب الدنيا فجعل ببابل فهما فهما يعذبان فيها فهاروت وماروت قد تاب وأنابى واستغفر الله سبحانه وتعالى وفي هذه القصة من الحكم الشيء العديد فالملائكة بعد أن رأوا أن هؤلاء الخيران من خيارهم لما ركبت فيهم الشهوة وقعوا فيما وقعوا فيه صار يعذران بني آدم وصار يستغفرون لبني آدم وقد ثبت في أثر كعب بن الأحبار أن الملائكة تستغفر لي المصلين وتستغفر في ليلة القدر للمسلمين ومع ذلك لا يستغفرون لمن للمحدثين لماذا هؤلاء لم يعذروا الملائكة الشهوة موجودة الشهوة موجودة لكن الإحداث والتحريف لدين الله عز وجل هذا الملائكة لم يعذروا فيه لم يعذروا فيه من المحدثين فما كانوا يستغفرون للمحدثين كما في أثر كعب رحمه الله وقد أخرج هذا الأثر من مباحث في تفسيره المقصود المقصود أن هذه القصص تابي تعني بن عباس رضي الله رضي الله عنهما وقد جاء نحوها عن ابن مسعود رضي الله عنه وقد صحح قصته الحاكم وقد جاء عند ابن أبي حاتم بسند جيد كما يقول ابن كثير عن مجاهد قال كنت نازلا على عبد الله بن عمر رضي, ابن عمر رضي الله عنهما في سفر فلما كان ذات ليلة قال لغلامه انظر طلعت الحمراء لا مرحبا بها انظر طلعة الحمراء لا مرحبا بها ولا أهلا ولا حياها الله هي صاحبة هي صاحبة الملكين يعني الزهراء, الزهراء ثم ذكر أثرا طويلا هو بمعنى اثر ابن عباس وبنحوه وهذا قد أخرجهم لبحة بسنة جيد كما قال ابن كثير. وقد أخرج ابن جرير بسند جيد رجاله ثقات كما قال ابن كثير وإن كان قد استغربه إلا أن هذا لا يغير من حكم شيئا السنة جيد عن ابن عباس رضي الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كانت الزهرة امرأة جميلة من أهل فارس وإنها خاصمت إلى الملكين هاروت وماروت فراوداها عن نفسها فأبت عليهما إلا أن يعلمها الكلام الذي إذا تكلم به أحد يعرج به إلى السماء فعلماها فتكلمت به فعرجت إلى السماء فمسخت كوكبا لأجل هذا ابن عمر لما رأى الزهرة قال لا مرحبا بها ولا حياها ولا حياها الله هذه التي فتنت الملكين نعم الزهرة المسمى بكوكب الزهرة المسمى بكوكب الزهرة ولا تسميته بكوكب لا يصح لغة بأن لأن الكوكب في اللغة هو الكتلة المضيئة الكتلة المضيئة فتسمية الأرض كوكب وكذا وما كان من جنسه من الأراضي الغير مضيئة كالشمس لا يصح لغته المقصود بارك الله فيكم هكذا آثار الصحابة رضي الله عنهم متفقة على هذه المن على هذا المعنى وجمهور التابعين رحمهم الله تعالى في المشهور وفي الثابت عنهم لا يخالف قولهم ما تقدم عن الصحابة والذي هو إجماعهم رضي الله عنهم فقد جاء نحو هذا عن الحسن البصري والزهري والسدي وقتادة ومجاهد والربيع بن أنس وغيرهم وغيرهم من السلف ومن ومن المتقدمين كلهم قالوا هذا القول والمسألة كما قلت هي إجماع الصحابة رضي الله رضي الله عنهم ومن نظر في كتب التفسير لأئمة الحديث المتقدمين كابن أبي حاتم أو تفسير عبد بن حميد طبعا الحميد مفقود لكن قد نقل تفسيره ذاك السيوطي في الدر المنثور وكذلك نحن هؤلاء من أئمة السنة وإمة الحديث سوف يجد أن القول في تفسير هذه الآية هو هذا القول لم يذكر عن الصحابة قول آخر لم يذكروا عن الصحابة قبلنا أخرض رضي الله عنهم والمشهور المحفوظ المعروف عن عن عامة التابعين هو الموافق لما جاء في إجماع الصحابة رضي الله رضي الله عنهم وهذا الإجماع مع هذه الآثار كلها اليوم هي تحت أقدام المرجية فقد وضعها المرجية تحت أقدامهم ولا أقول أنهم تركوها خلف ظهرهم. وقد تقدم في أثر الشعبي أن من لم يعمل فقد ترك أو جعل الكتاب خلف ظهره هم لم يكتفوا على عدم العمل بهذه الآثار بل سفه قائليها وسفه من يقول بهذه الاثار أو ينشر هذه الاثار وعدوا ان الكتب التي تحكي هذه الاثار قد وقعت في النقص وان فعلهم هذا فعل معيب لا ينبغي وفي المقابل مدحوا الكتب التي تستقصي وتستأصل هذه الاثار وتستأصل هذه الاثار فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير تركوا كلام الصحابة رضي الله عنهم وأخذوا بكلام بعض المتأخرين كابن حزم وأضرابه وقد أوردوا لنصر باطلهم هذا عدة شبه يعني هم الآن لما تركوا تفسير الصحابة رضي الله عنهم لهذه الآية الوإجماع الصحابة رضي الله عنهم في هذا التفسير جاءوا بشبه وهكذا شياطين الإنس والجن يأتون بشبه حتى إبليس لما عصر الرحمن واستكبر عن السجود جاء بشبه قال خلقتني من نار وخلقتهم من طين النار أفضل من طين فكيف يسجد الفاضل المفضل شبه شيطانية باطلة وهكذا هكذا أيضا أهل البدع في في عامة حالهم يأتون بما هو من جنس هذه الشبه فمن الشبه التي أوردوها في لدفع كلام الصحابة رضي الله عنهم ودفع إجماع الصحابة رضي الله عنهم هو قولهم بأن تفسير هذه الآية لم يرد عن المعصوم يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم والحجة في كلام المعصوم يعني الحجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأقول هذا, هذا الكلام كلام حق أريد به باطل فكون التفسير لم يؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية هذا حق هذا حق وأنا أقصد حق من جهة عدم كونه مأثورا بإسناد صحيح وإلا هو قد روي قد, روي قد أخرجه ابن حبان في صحيحه ولم يصب بتصحيحه يعني للحديث والحديث بمعنى هذه الآثار التي ذكرتها لكم لكن هذا الحديث منكر قد استنكره أحمد رحمه الله تعالى كما في رواية حنبل رحمه الله تعالى فالحديث منكر لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا الباب وانا الآن قبل أن أجيب وقدم سؤال هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم كل القرآن أو غالب القرآن بتفسير بياني كما يؤثر عن السلف على ملك سليمان أي في عهد سليمان وهكذا من هذا الجنس هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القران على هذه الطريقة كله أو جله على الأقل الجواب بالإجماع لا نعم بالإجماع لا بالإجماع لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله أو جله بهذه الطريقة بهذه الطريقة فإن قلتم أنه لم يصح عن المعصوم شيء في هذه فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في عدة آيات فكيف تفسرونه ما تفسرونه وكيف تقبلون السلف في عد أقوال السلف في عدة تفاسير في عدة تفاسير أخرى مثورة عنهم رضي الله عن الصحابة أجمعين ورحم الله التابعين وحقيقة هذا القول ترسيخ وتوطيد لقول من ظاهري في أن الاعتقاد والأحكام والحلال والحرام لا يثبت إلا بنص من الكتاب الكريم أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام باطل مردود من عدة من عدة وجوه لأن معنى هذا الكلام ومقتضاه أن لا يحتج بقول الصحابة رضي الله عنهم وأن لا يقلد الصحابة رضي الله عنهم وتقليد الصحابة دين إن مدين التقليد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كما قال الظربي في شرح السنة وقد قال حرب الكرماني رحمه الله في السنة في السنة إنما هذا قول عدو لله زائغ عن منهج أهل السنة أيمان الذي يقول لا تقليد في الدين الذي يريد رد أقوال الصحابة يقول لا ما نقلدهم هذا ماذا هذا عدو لله بنص كلام حرب رحمه الله تعالى وقد أجمع أهل السنة أن قول الصاحب إن لم يخالف حجة في دين الله سبحانه وتعالى بشرطه حكى غير واحد الإجماع على هذا منهم ابن القيم في اعلام الموقعين حكى إجماع السلف على الاحتجاج بقول الصاحب بشرطه أحمد رحمه الله تعالى قيل له يأتي عن الصحابة القول والقولان أو القولين في المسألة فهل يخرج عن القولين قال هذا قول خبيث هذا قول أهل البدع يعني الصحابة لو اختلفوا في مسألة واجب محرم يأتي رجل يقول لا لا لا لا واجب ولا محرم مكروه مكروه هذا ماذا خبيث هذا منحرف هذا قوله قول أهل البدع هذا قوله قول أهل البدع لأن معنى هذا ماذا أن زمن الصحابة والذي هو خير القرون خل من قائل بالحق لم يعرف أحد الحق في زمان الصحابة رضي الله عنهم حتى جاء هذا المتأخر والله أعلم في أي قرن هو وعرف الحق دونهم فكيف يكونون خير أمة أخرجت للناس أليس هذا من الموافقة الجزئية لقول المعطلة من الأشعرية ونحوهم أعداء الله سبحانه وتعالى حين قالوا مذهب السلف أسلم والخلف أعلم أليس لسان حال القوم اليوم لما يردون تفسير الصحابة لهذه الآية أنهم أعلم من الصحابة أليس كذلك؟ يعني ما يقولون كان الصحابة غلط باطل مردود لأنه يخالف كذا وكذا وكذا والصحيح ما يفسرونها هم على ظاهر القرآن الذي يفهمونه هم أليس لسان حالهم؟ وإن لم يعترفوا ما يهم من أنك تعترف يعني الآن إذا جاء رجل وأساء الأدب معك وشتمك وسبك وضربك وقال أنا لم أنتقس من قدرك بل أنا أحترمك وأحبك وهو يضربك ويصفعك ويقول ابدا انا أحبك هذا مجنون وكذاب وغير صادق فكونهم يسفهون بقول الصحابه ثم يقولون لا نحن نترضى عنهم انتم متناقضون انتم من جنس المجانين مكانكم إلى المارستان نحترم الصحابه لكن قولهم قول زنادقه نحترم الصحابة لكن كانوا يحدثون عن الله عز وجل من الكتب المحرفة بالبواطن نحترم الصحابة لكن كلام الصحابة فيه طعن في الأنبياء فقط لكن نحن نحترمهم ونحبهم ونقدرهم نحترم الصحابة لكن كلام الصحابة فيه طعن في الملائكه نحترم الصحابة لكن كلام بعض الصحابة فيه طعن في مقام النبوة وامثال القرآن كله ونحترم الصحابة نحترم الصحابة لكن من عباس يلعب بالقرآن حين يتكلم في مسألة العول كما قال ذاك الشنقيطي نحترم الصحابة ونحب الصحابة أبدا أبدا نحن نتبع هذا ماذا هذا جنون وكذب وفجور وتلاعب على كما يقول بعض الناس تلاعب على الذقون ابدا هذا الكلام غير مقبول وهذا الكلام مردود وأنتم محقرون للصحابة ومزدرون لسلف الأمة وإن ابيتم الإقرار بذلك فإن الإقرار ليس هو الدليل الوحيد الذي يثبت الجرم على على فاعله بل بشهادة الرجلين يقام حد الردة بشهادة الرجلين وإن لم يعترف, وإن لم يعترف ذاك المرتد بردته المقصود بارك الله فيكم هذا الكلام باطل ولا يشترط أن يأتي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يثبت والصحابة كثيرا ما كانوا يحدثون بأحكام شرعية هي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن قد لا يسندونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو أمامة رضي الله عنه ألم يقول في الخوارج كلاب أهل النار قالها ماذا هل نسباها إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قالها أول مرة لا لكن لما رجعه الرجل قال منك أم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمتا إن لم أكن سمعتها سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا ولا ستا ولا سبعا, ولا سبعا انا رضي الله عنه لما كان يستوقف في بعض المسائل فيقال له هذا منك أم من غيرك قال هذه السنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس الصحابة لهم شرط أنهم لا يحدثهم بحكم الشرعي إلا أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الآن نحن قد نفعله الآن لو سأل رجل ما حكم الزنا؟ إيش تقول له؟ كثير منه يقول له حرام الزنا حرام الزنا طيب هذا منك أم من أم من كلام الله عز وجل أو كلام رسوله خاصاً هذا موجود في كلام الله عز وجل وكلام رسوله طيب كونك لم تذكر ممن أخذت هذا الكلام لا ينفي أن الكلام ليس من رأسي حقيقة قول هؤلاء أن السلف مغفلين أو غشاشين ما ما أبدا يا إخواني لا يوجد محيص يعني هم الان ماذا قالوا هذه الشبهه الاولى التي اوردوها الشبهه الثانيه قالوا هذه الايه فيها تنقص الملائكة هذا التفسير في تنقص الملائكة اذ كيف يصف الملائ يصف الملائكه او بعض الملائكه بانهم قد ارتكبوا كذا وكذا والى اخره مما جاء في الروايات عن الصحابه رضي الله عنهم السلف رحمه الله تعالى وهذا يخالف ظاهر القرآن الله عز وجل قد اخبر عنه في كتابه انهم ماذا لا يحصون الله ما أمرهم يفعلون ما ما يؤمرون فكيف تقع المعصيه منهم حقيقه هذا القول ماذا أن السلف الذين رووا هذه الروايات كانوا أناس مغفلين أناس كما يسميهم بعض, بعض المنحرفين اليوم حين يسمون أهل السنة يسمونهم ماذا؟ كالدراويش يعني يقرؤون دروش فقط أما الفهم والاستنباط لا لا ما كانوا, ما كانوا يفهمون هكذا قال أعداء الله الأشاعرة قالوا طريقة السلف أسلم قالوا السلف كانوا أناس عندهم زهد وعبادة وجهاد وقتال لكن تدبر الكتاب الكريم وتدبر السنة لا لا لا, لا هذا هم ما فعلوه من فعل هذا الرازي الجويني هؤلاء الزنادقة هؤلاء فهموا الكتاب والسنة أما السلف كانوا لا يفهمون الكتاب والسنة على حد زعم هؤلاء المبدلين المرتدين فالمقصود بارك الله فيكم أن ال هذا القول تسفيه لهم او طعن لهم بالغش يعني بعض الناس قال ماذا؟ قال لا لا, لا ما يشترط ما يشترط أننا لو ردينا هذه الآثار نكون قطعنا في ماذا؟ بارك الله فيكم عدالة الصحابة لأنهم كانوا يحدثون بهذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. طيب ممتاز. حدثوا أنتم بهذا لماذا لا تحدثون بهذا الأثار؟ إذا أنتم ترون أن الصحابة حدثوا بها من باب حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. حدثوا بها ولا حرج ولا حرج لا لا يحدثون بها لماذا؟ لأن فيها باطل وهم فهموا أن فيها باطل إذا رجعتم إلى استقبال الصحابة راجعتم إلى التقرير أن الصحابة حاشاهم رضي الله عنهم كانوا بناء على قولكم مغفلين قالوا لا لا لا لا الصحابة ما نقول, هذا ما نقول هذا كانوا يعرفون يفهمون أن في هذا الكلام نقل عن كتب أهل الكتاب المحرف ونقل عن كتب أهل الكتاب المبدل وأن فيها تنقص للملائكة ونحو هذا لكن هم حدثوا بها ولم يعتقدوها ولم يعتقدوها هكذا نجوا وربي وقعوا في مأزق أعمى إذا الصحابة غشاشين حشاهم رضي الله عنه لكن انظر لقول الشنيعة أين تقود هؤلاء إلى المروق من الدين الذي يحدث بالباطل دون بيان بطلانه ويحدث الناس بالباطل عند تفسير الآيات ماذا يكون يعني الآن لو أنا جئتكم ومسكت بتفسير القمة تفسير القمة عند بعض الآيات ولا تشركوا بالله شيئا عليكم بالأئمة والله أمر عجيب تفسير القمة اعبدوا الله وحده تمسكوا بالآية هكذا, هكذا التفسير يعني. تفسير باطل لو جئت بكتاب القمه وقرأت القرآن ثم أخذت أقرأ من كلام القمي دون أن أبطله ودون أن أرده ودون أن أذكر الحق في تفسير الآية ماذا أكون؟ ونعرف أن هذا باطل غشاش. ربي غشاش. طيب الصحابة روا بهذه رووا هذه الآثار الباطلة بزعمكم بزعمكم يبطلوها؟ إذن هم يبطلوها إذا هم؟ ماذا؟ حشام، حشام لكن انظروا مختلفوا قولكم ثم الأئمة شوفها مغفلون ما عرفوا أن الصحابة كانوا يرون هذا على سبيل ماذا الحكاية والرواية وهكذا هم يعرفون بطلان هذه الروايات جاءوا ووضعوها في كتب ماذا؟ يعني بعض هذه الروايات موجودة في كتب العقائد بعض هذه الروايات موجودة في كتب التفسير المعتمدة عند السنة هذا طعن في أمة السنة كلياً طعن في أمة السنة كلياً فأنتم لم تهربوا بهذا الجواب لم تهربوا ثم تعالوا أنتم كذبتون فجرة ابن عمر رضي الله عنهما لما يقول لا جزاه الله خيرا ولا خير فيها هذه التي فتنت الملائكة ايش يروي ينقل هو يخبر هو يخبر الرجل رضي الله عنه يخبر يخبر أنه يدعو على هذه لأنها فتنت الملائكة لا يخبر خبر عن من تقدم يخبر عن ما في نفسه اعوذ بالله من الصفصفه والله صفصفه ما بعدها صفصفه صفصفه ما بعدها صفصفه طيب قالوا ماذا قالوا أيضا نعم أن هذه الآية تخالف ظاهر الكتاب الكريم وهذا كلام رجل أنوك لو جاءكم رجل وقال حديث أحل حديث الذي له حكم الرفع أحل لنا ميتتان السمك والجراد حديث منكر لأنه يخالف قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة ماذا يقال له يقال له اسكت يا أنوك اسكت يا غبي هذا عام وهذا خاص الخاص يخصص العام مثلك لا يتكلم بالعلم اسكت أهل العلم يتكلمون أنت تصمت ما تتكلم لأنك جاهل غبي لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون نص, ما يؤمرون نص عام استثنية منه من جعلت فيهم الشهوة وجاءت النصوص بتتنسنى هاروت وماروت أين الإشكال؟ لا إشكال لا إشكال. لماذا قول الصاحب حجه يخصص العموم اي وربي اي وربي هذا هذه كتب الائمه بيننا وبينكم حتى حتى يسبين للناس انكم من اين تاخذون دينكم بارك الله فيكم احمد رحمه الله يسال قول عمر وابي بكر وذكر الخلفاء الراشدين سنه قال نعم سنه نعم سنة قراءه بن قال ما يبعد قول الصحابه احمد رحمه الله يقول الاتباع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم أحمد يقول انما إنما من أبلغ أدوات الحصر إنما استعملت الأمة الأمة كلها أجمع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن عن أصحابه عن الصحابة رضي الله عنهم الأمة استعملت هذا إلا من قال احمد الا الخوارج ومن شابهم انتهى عرفنا سلفكم عرفنا سلف هؤلاء سلفهم من الخوارج لاحظ ابن عباس لما أرسله عليه رضي الله عنهم لما أرسله إلى الخوارج بماذا حتىج عليهم ابن عباس؟ قال ليس فيكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد وعليهم أنزل القرآن أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهم معه وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم فهم شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل هذه حجة ابن عباس وهذه حجتنا على المرجية القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء حوله هؤلاء الكرام البررة ليسوا كما تدعون اناسا مغفلين وليسوا اناسا غشاشين يا فجره بل انتم الغشاشون وانتم المفسدون وانا الان اريد اسال سؤال واريد منك يا احمد ان تجيبه مباشره بسرعه لو قلت الان ان عبد العزيز بن باز كان يثبت الصفات من الانجيل ايش رايك بقولي هذا جاو جاو بسرعة. لا تنزل سؤال تنزل. ابن باز يثبت صفات الله عز وجل من الإنجيل يأتي بالإنجيل يقرأ ثم يقول الله يوصف بكذا وكذا يأخذ من الإنجيل لا. هذا كلام فيه احترام لبن باز؟ لا. هذا الكلام أنت مؤدب طبعا هذا الكلام لو قلته لبعض المرجئه وحاشاك من لكن أنا أتصدق. لو قلته لبعض المرجئة قد يحيص حيصه الحمر كيف؟ كيف بن باز يقرأ من الإنجيل؟ طيب كيف ابن عباس يأخذ من كتبه الكتاب ويقول الكرسي موضوع القدمه كيف ابن عباس ابن عباس عرضه رخيص عندكم يا فجرة يا فجرة يا مبدلين وابن عباس لا ترضون عليه لو قيلت فيه هذه الكلمة سبحان الله نعوذ بالله من الخذله نعوذ بالله من الخذلان هذه بارك الله فيكم شبهه اعتزالية مفادها الطعم في الصحابة رضي الله عنهم أخذها هؤلاء المبدلون من بارك الله فيكم من أهل الكلام المحدث ومن أهل التأويل أخذوها من أمثال أبي حيان الاندلسي ومن أمثال الرازي هؤلاء هم الذين يحتقرون الصحابة هذا الاندلسي أو غيره ابن حيان يأتي بكلام ابن عباس في تفسير الهم يقول هذا كلام زنادقة كلام, كلام. كلام. يقول هذا كلام كلام زنادقة من حيان فهؤلاء وناس لا يحترمون الصحابة ابن عابي وغيره يسفه يسفه من يستذل بالكتاب والسنة يقول كيف كيف يستدل يستذل الجويني كتاب doesnnan كتاب سنة ظنية ما ما يستذل كيف يستدل بالظن فهؤلاء الناس لا يحترمون كلام الله ولا يحترمون كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يحترمون الصحابة رضي الله عنهم كيف تأخذون دينكم منهم نعوذ بالله من الخضلات نعوذ بالله من الخذلان ثانيا هم قالوا هذه الروايات قد أخذها الصحابة رضي الله عنهم من بني إسرائيل أعطني صحيح البخاري من بني إسرائيل انظروا ابن مسعود ماذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن كنتم سائليهم أي أهل الكتاب لا بد قال إن كنتم سائليهم لا محالة فانظروا ما واطأ كتاب الله فخذوه وما خالفه وما خالفه إيش وما خالفه فدعوه فلو كان هذا مخالفا لظاهر الكتاب لما حدث به الصحابة رضي الله رضي الله عنهم يقول ابن عباس رضي الله عنهما يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله تقرؤون لم يشب وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا هذا من عند الله ليشتغوا به ثمن قليلا افلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم لا والله ما راينا رجلا منهم قط يسألكم عن الذي, عن الذي أنزل, أنزل إليكم هذا ابن عباس ينكر هذا ابن مسعود ينكر كيف تقولون يرون عن بني اسرائيل البواطين ما لكم لا تعقلون أذلا تتقون أفلا تخافون ربكم من هذا الكلام علي رضي الله عنه كما نص حافظكم ابن حجر لم يعف عنه قرباء أهل الكتاب وسؤال أهل الكتاب وقد جاء عنه التفسير لهذه الآية بما سبق ذكره يعني نعم ابن عباس سأل كعب عن أربع آيات من كتاب الله عز وجل وقد ذكرت كما في الأثر الذي أخرجه عبد الرزاق وليس من هذه الأربع تفسير هذه الآية طيب هذا ابن عباس رضي الله عنه علي رضي الله عنه لم يأتي أ ولم يسألهم عن شيء أصلى ولم يأخذ عنهم شيء أصلى فكيف تزعمون أن هذا كله إسرائيليات؟ هذا كلام باطل كلام متهافت كلام مقتباه الطعن في الصحابة رضي الله عنهم ولأجل هذا جاء ذاك فاقد الرجد والرضا قال هذه القصة خرافة هو رأى الآثار قال الآثار فعقب ماذا؟ قال هذه القصة خرافة خرافة هذا خرافة كلام من عباس؟ يعني عباس خرف يعني يتكلم بخرافات وابن سعودي خرف يتكلم بخرافات هذا كلهم كلامهم ماذا خرافة وجاء ذاك الرجل في ضعيفته وأورد كلام رشيد رضا مقرا له نعوذ بالله من الخذلان يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى مع جزم الصاحب فيما يقوله فكيف يقال إنه أخذ عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم يعني الصحابي لما يجزم على شيء كيف يقال إنه أخذ من أهل الكتاب الاخذ من اهل الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ولا تصدقهم ولا تكذبهم حدثوا عنهم ولا حرج والسلك كانوا حدثوا عن بني اسرائيل لتلخيص النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ماذا قصص الملوك السابقين قصص التي فيها الترغيب قصص التي فيها الوعيد على أمور ثابت نهي فيها في شرعنا ونحوال هذا يحدث عنهم ولا, ولا حرب قصة غيبية تتعلق بالملائكة وما جرى لهم وتتضمن أموراً قصة تتعلق في إثبات أو حديث يتعلق في إثبات صفات لله سبحانه وتعالى صحابه يأخذوه من بني إسرائيل إيش هذا الكلام والله عيب عين, عين. ثم لو أخذوا الصفات من بني إسرائيل فشرع الله عز وجل من حيث الإخبار لا يتبدل وقد نص أبو يعلى في إبطال التأويلات لما رد شبهة المريسي هذا سلفه القائل أن ابن عمر إنما أخذ من بني إسرائيل الذاك الحديث في إثبات صفة الصدر قال ويجب تنزيه الصحابة عن هذا فإن مقتبى هذا تحريف شرعنا يعني لا إذا جاء ابن عمر رضي الله عنهما وحاشاه وحدث بما هو باطل دون بيان بطلانه فقد حرف حاشاه رضي الله عنهما فهذا تحريف للشرع فقال أبو يعلى يجب تنزيه الصحابة عن هذا الصحابة كله يجب أن ينزه عن مثل هذه هذه الـ الـ الشناعات والمقصود بارك الله فيكم أن قول الصحابة رضي الله عنهم في تفسير هذه الآية تقدم تقدموا الآن سؤال أنا أسألكم سؤال أيهما أعظم ما ارتكبه هاروت وماروت أم ارتكبه إبليس ارتكبه أمرا وتابه إبليس كفر ويحشر كافرا ويبعث في النار أيهما أعظم فعل إبليس واضح ظاهر بين لا تترددوا أليس كذلك إبليس أليس من ملائكة أنت لماذا تستشنعون هذا ذاك أيضا قول الصحابة رضي الله عنهم أن إبليس من الملائكة رضي الله عن الصحابة أجمعين فأبدا أبدا نحن نحترم الصحابة ونترضى عنهم ونحترمهم حقا وصدقا وليست المسألة مسألة شعارات الشعارات سهلة كل يدعي وصلا بليلة آه كتاب والسنة فهم سلف طيب أين فهم السلف بعض الصفهاء يأتي ليعدد صفات بعض فرق المبتدع يقول هذه الفرقة فرقة الغلاب لها علامات لها علاماتها؟ العراض عن كتاب والسنة لا علاماتها الأثر وربي علاماتها الدعوة إلى الأثر. أنه يدعو إلى الآثار فليدعو إلى الآثار هذا ممكن, ممكن مبتدع طيب ندعو إلى إيش والله وربي وربي يا إخواني ما يعرفون من أين يأخذون دينهم لأجل هذا إذا أردتم أن تدلوا رجلا إلى الإسلام والخروج من دين الجهمية أول ما تبدأون معه قلوا له من أين نأخذ الدين يا ولد تعال اسمع الدين من أين يؤخذ كتاب سنة أثار صحابة هذا الدين من هنا يأخذ الدين إن لم يوافقك في الأصل فلا تناقش في فرع يعني أمر مبني على القول في هذه المسألة فالمقصود المقصود بارك الله فيكم هذا هو قول السلف هذا هو قول الصحابة رضي الله عنهم وهذا هو إجماعهم في تفسير هذه الآية وهنا سؤال يرد هل هاروت وماروت إلى الآن موجودان في بابل أما أن هذا الأمر وقع وقد أخرجا من هناك ظاهر أثر ابن عباس لما اختار عذاب الدنيا على الآخرة أن الأمر يستمر معهم أليس كذلك أن الأمر يستمر معهم وقد جاء أثر أخرجه ابن جرير في تفسيره بسند جيد كما يقول ابن كثير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يقول عروة بن الزبير قدمت امرأة على أم المؤمنين من أهل دومة على عائشة جاءت تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته عن شيء دخلت فيه من أمر السحر قالت عائشة رضي الله عنها لعروة يا ابن أختي فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وكانت تبكي حتى إني لا أرحمها وتقول إني أخاف أن أكون قد هلكت فقالت قصتها قالت كان لي زوج فغاب عني فدخلت علي عجوز عجوز ساحرها فدخلت علي عجوز فشكوت ذلك إليها فقالت إن فعلت ما امرك به فأجعله يأتيك فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين فركبت على أحدهما وركبت على الآخر فلم يكن شيء حتى وقفنا ببابل فإذا برجلين معلقين من أر... بأرجلهما فقال ما جاء, ما جاء بك فقلنا نتعلم السحر فقال إنما نحن فتنه فلا تكفري فارجعي فأبيت وقلت لا قال فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه فذهبت ففزعت ولم أفعل فرجعت إليهما فقال أفعلتي فقلت نعم فقال هل رأيت شيئا فقلت لم أرى شيئا فقال لم تفعلي لم تفعلي لو كنت صادقة لرأيت شيئا لم تفعلي ارجعي إلى بلادك ولا تكفري فإنك على رأس أمرك قالت وأبيته فقال اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه فذهبت شعرت وخفت ثم رجعت إليهما وقلت قد فعلت فقال فما قلت, قلت لم أرى شيئا فقال كذبتي لم تفعلي ارجعي إلى بلادك ولا تكفري فإنك على راس أمرك فابيت فقال ذهب إلى التنور فبولي فيه فذهبت, فذهبت إليه فبولت فيه فرأيت فارسا مقنعا بحديد خرج مني فذهب إلى السماء وغاب حتى ما أراه فجئتهما فقلت قد فعلت فقال فما رأيتي قلت رأيت فارسا مقنعا خرج مني فذهب في السماء وغاب حتى ما أراه فقال صدقتي ذلك إيمانك خرج منك اذهبي فقلت للمرأة والله ما أعلم شيئا وما قال لي شيئا فقالت بلى لم تريدي شيئا إلا كان خذي هذا القمح فبذري، فبذرت، وقلت, وقلت, وقلت أطلعي فأطلعت وقلت أحقلي فأحقلت ثم قلت إفركي فأفركت ثم قلت أيبسي فأيبست ثم قلت طحني فأطحنت ثم قلت خبزي فأخبزت فلما رأيت أني لا أريد شيئا إلا كان سقط في يدي ندمت وندمت والله يا أم المؤمنين وما فعلت شيئا ولا أفعله ولا أفعله ولا أفعله أبدا نعم فهذه المرة جاءت لتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلم تجده وجاءت إلى الصحابة يقول عروة كلهم هاب وخاف أن يفتيها لم يفتيها أحد في مسألتي كلهم هاب وخف أن يفتيها يقول هشام من عروة فلو جاءت إلى صبيان هنا إلى صبيان ذا لا يعني الذي يتعدل في الفتية دون أثر ودون ورع ولا خشية يفتي بلا بلا مثنوية الأمر عندك سهل الأمر من الرأس يخرج نعم فالصحابة لم يفتوها هذه القصه ماذا تدل على أن هذان الملكان لا زالا معلقين وقد جاء عن مجاهد بسند فيه ضعف أنه ذهب وراهما ذهب ورآهما في بابل والرجل الذي قاده اليهما قال له لا تتكلم ولا تذكر الله فلما رآهما قال بسم الله ذكر الله فاهتز المكان بما فيه وكاد وكاد يهلك وكاد يهلك فهذا هو الظاهر الآثار طبعا بعض المتحذلقين هذا الأثر صحيح ما له من دافع وهذه المرأة تخبر عن شيء رأته بعينها رأته بعينها كيف إسرائيلية يعني ما تترقع كيف إسرائيلية قال لا لا لا هذه المرأة تكتب تكتب وعائشة ما عرفت أنها تكتب رضي الله عنها والصحابة الذين سألتهم ما أحد عرف أن أنها تكتب ومن عرفها هذا هذا الذكي هذا الذكي عرف أنها أنها, أنها تكتب إذا رجعنا إلى القول أو لا زلت تصفه هنا الصحابة لا هذا لازمكم راكب فوق رؤوسكم ابيتم قلتم لم تقولوا راكب فوق رؤوسكم أنكم تشبهون الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين ولعن الله مزدريهم.